عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون و أ ص ب ح فؤاد أ م موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا, لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بلمس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 قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إ ح د ا ه م ا يا أ ب ت استاجره إ ن خير من استاجرت القوي ل م ي ن قال إ ن ي أ ر ي د أ ن ك ح ك إ ح د ى ب ن ت ي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج ف إ ن اتممت عشرا فمن عندك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 فلما قضى موسى نجل وسار باهله آ ن س من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا اني آ ن س ت نارا لعلي آ ت ي ك م منها بخبر او جذوه من النار لعلكم تفطنون فلما اتاها نودي من شاطئ الواد الايمن في البقعه المباركه من الشجره أي يا, موسى اي يا موسى اني انا الله رب العالمين وانا القعصاك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 وقال ف ر ع و ن يا أ ي ه ا ا ل م ل أ م ا ع ل م ت للعلوم ك م من إ ه غيري ف أ و ق ي يا ا ن ع ل ى ا ل ط ي ن ف ج ع ل لي ص ر ح ا ل ع ل ي أطلع إلى ل إ ه م و س ى م ا ء ا ل ن ه من ا ل ك ا ذ ب ي ن موسوعه ت ك ب ر ه ج ن و في النابلسي أ ر بغير ض الحق و ظ و أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه إلينا يرجعون وجنوده ن لا ف ذ ن ا ا ه م في ف كان عاقبة ا ل ظ ا ل م ي ن و ج ع ل ن ا ه م أئمة ي د ع و ن إلى ا ل ن ا ر ويوم ا ل ق ي ا م ة لا ي ه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 وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما ه د و ر ح ة لعلهم م يتذكرون و كنت بجانب الغرب إ ذ قضينا إ ل ى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكنا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر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 الحق م ن ر و س و ع ن النابلسي ه م ل م ن أ و للعلوم ن أ ج ر ه مرتين م ب ا صبروا ب ويدرؤون ا ل ح س ل ا ل س ي ئ ة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 و ل ك ن أ ك ث ر ه م ل الهدى ي ع م و ن ه ل ك ن ا من ق ر ي ة ب ط ر ر م ع ي ش ت ه ا فتلك م س ا ك ن ه م لم ت س ك ن م ن ب ع د ه م إلا قليلا و ك ن ا نحن ا ل و ر ث ي ن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 شركه الهدى ش ر م ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 سبحان الله وتعالى ع م ا ي ش ك و ن و ر ب ك ي ع ل م ما تكن ص د ر ه م م و ا ي ع ل ن و وهو ن ا ل ل ه لا إ ل ه إ ل ا ه و له ا ل ح م د ا س ل ا آخرة وله ل ا ح ك م و إ ل ي ه ت ر ج ع و ن قل رأيتم إن ج ع ل ل ل ا ه عليكم النابلسي ل ل ي سرمدا ا ل ل ه ي ا ت ي ك م ب ض ي ا ء أ ف ل ا ت س م ع و ن ق ل رأيتم إن جعل ا ل ل ه ع م ي م ش ر م د الهدى يوم ا شركه دعويه غير الله ياتيكم ب ل ي ل تسكنون ف ي ه أ ف ل ا ت ب ص ر و و ن م ن ر ح م ت ه جعل لكم الليل و ن ه ا ر ل ت س ك ن و ولتبتغوا ا فيه م ن فضله و ل ع ل ك تشكرون م ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل امه شهيدا فقلنا, فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ماء إ مفاتحه لتنوء بالعصبه أ و ل ي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آه موسوعه النابلسي د ن للعلوم الاسلاميه إن اسماء ل الله الحسنى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 فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون ا ل ح ي ا ة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إ ن ه لذو حظ عظيم وقال الذين أ و ت و ا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آ م ن وعمل صالحا ولا ي ل ق ا ه ا إ ل ا ا ل ص ا ب ر و ن فخسفنا ك ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ل ه و م ا كان ا من ن م ل ت ص ر ي ن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 فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن ايات الله بعد إ ذ انزلت اليك وادع إ ل ى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إ ل ه ن ا آ خ ر لا إ ل ه إ ل ا هو ك لفضيله ا ل د ك ت و ه له الحكم و إ ل ي ه ترجعون